أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا 118. ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 119. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأنوال والأولاد كمثل وَيْثٍ أعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالرِّضْوَانِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزار ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريةهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثر منهم فاسقون ثم قفينا على أثرهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة